لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ يَكْفُرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, فسوف تعلمون وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيَجْعَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَا تُمْتَفْتَرُونَ تَمَا هِ لَتُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ صُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم كم هو كريم يتوارى من القوم من سوء إماب الشربه يتوارى من القوم من سوء أم يدس في التراب فينسكه علىه من أن في التراب ألا ساء ما يحكمون ألا ساء, ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالجلس اِيرَاتِ مَثَلُ السُّوءِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ لَمْ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ نَاخِذُ الْمَجْمَاةِ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ نَاخِذُ ما ترك عليها من جابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولكن يؤخرهم إلى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, ولا يستقدمون, ولا يستقدمون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ لا يَكْرَهُون وَيَجْعَلُونَ لِإِلهٍ شَاهِنا يَكْرَهُون وَتَصِفُ آلِهَتَهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى وَتُكذِّبُ آلِهَتَهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أن لَهُمْ نَرَوْا أَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ لَجَمَعَ أنه لَهُمْ نَرَوْا أَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ فَاللَّهِ لقد أَذَلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمْ ۖ تَمَّ لَهُمْ قَوْلُ آمَنَ إِلَىٰ أمه مُنْ مِن ۖ قَذِٰكَ فَزَيَّنَ لَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فهو ولي يوم ولهم عذاب أليم فزين له الشيطان أعمالهم فهو وليه اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب بين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهدى ورحمة لقوم